فَلََّ رَأهُ مستَْقِر وَنَّعدهُ قالَا هذا مِن فضلِ رَبّ لَبلَِنيِي أَأَشكُ أَمْ أكفرر وَمنَنْ شكرَ فَإِما يَشكُر لَنفسْسِه وَمنَنْ كَفََفَ إِ رَبّ غَنِي كَريم قالَا نَكِرُوا لهَا عرشَهَا نَ الظرْأَ تحتدِي أَمْ تتكون من الذيينَ لا يحتدون.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 وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن ثمُمَّ لا نَقول لِوليهِ مَا شَهِدِناَا محَهْلِكَ أَهْلهِ وَإَِّ لصادقُون وَمكَروا مَكْرَ وَمكَرن مكْرَو وَهُم لا يشعرون فَظُر كيفََ كانَانعَطِبَة مَكْرِهِمْ أن دََّرنَاهُ وَقَوومَهُ جمععين.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 أَمّنْ جَعَ الأرضَقرََ رَ وَجعَلَ خلالِلَ لهَا أَْهَا رَ وَجَعَلَ لَه رَواس وَجعللَ بين البَحْرين حاجِزَا أَإلَهُم مَ الله ببلْأكأكثرَهُم لا يعلممون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 وَماَا مِنْ ائِبَةٍ في السماءِ وَالْأَْرضِ إلَّ فيِي كتاب مُبِين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 وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. ويوم نحشر مِنْ كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها وَقَا قَُعَلَْهِ بِمَا ظَلَُوا فَهُم لا يَطِقُون ألم يرَو أن جَعََّ الليلى لَسْكُُوا فِيهِ وَنَّهَا رَمُ بُصِراء إ فِي ذَكَ لآيات لِقَْمِ يُؤْمُِون.